بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر اخوانكم في مسجد التوبه التابع لجمعيه دعوه الحق الاسلاميه بدمياط الجديده ان يقدموا لكم هذه الماده المباركه والتي تشتمل على شرح لكتاب رياض الصالحين وذلك لفضيله الدكتور إبراهيم الحماحمي مدرس اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن مع الدرس الأول من هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن هذه هدو النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد فالليله بمشيئه الله عز وجل نبدأ رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك كتاب رياض الصالحين وهذا الكتاب تم اختياره بتوفيق الله سبحانه وتعالى لما فيه من الحث على المعاني التي أصبحت قليلة الوجود وبكل أسف بين بعض الطيبين فضلا عن غيرهم فمسألة الأخلاق والآداب والاهتمام بالأعمال الصالحة والاهتمام بالأعمال الصالحة هذه المسائل أصبحت الآن زهيده عند بعض الناس وقل من يقبل عليه وهذه المسائل نحتاج إليها تربويا لإعداد أنفسنا وإعداد أهلينا ونحتاج إليها ايضا ايمانيا لزيادة إيماننا فإن الشكوى كثرت في أنفسنا وفي من حولنا بأن الإيمان قد ضعف في قلوبنا ولا شك أن الذي يراجع بعض المظاهر التي حدثت فيما مضى من الأيام من إقدام على السرقة أو النهب أو كذلك ما يحدث أحيانا في ظل الانفلات الامني من البناء على الأراضي الزراعية ونحو ذلك وإهلاك الحرف. كل ذلك انما جرى بسبب ضعف الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه ذات شرف يتطلع الناس اليها حين ينتهبها وهو مؤمن وكثيرا ما كنت اردد قبل ذلك قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى اعز الاشياء ثلاثه أعز الأشياء ثلاثة الجود من قلة والورع في الخلوة وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أعز الأشياء ثلاثة يعني أقل الأشياء وأندرها وأصعبها ثلاثة الجود من قلة يعني أن يكون المال في يدك قليلا فتجود به فلا شك أن هذا يحتاج إلى كبير مجاهده لنفس وايضا فانه دليل على الايمان ودليل على الفلاح قال الله سبحانه وتعالى ومن يوقشح نفسه فولائك هم الفلحون قال الجود من قلته والورع في الخلوه ومعنى الورع في الخلوه ان كثيرا منا يسهل عليه العمل الصالح بين إخوانه وفي الجموع ولكن اذا خلى بمحارم الله عز وجل هل سيحفظ امر الله سبحانه وتعالى ام سيضيعه والجود والورع في الخلوة وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف وتأمل فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قدم كلمة الحق عند من يرجى على كلمة الحق عند من يخاف مشهور بين الناس أن من أصعب الأشياء أن تقول كلمة الحق عند رجل أن تخافه لأن هذا يعني أنك ستؤذى لكن ليس مشهورا عندهم أن كلمة الحق عزيزة عند من ترجوه مع أن هذا أشد وأصعب ولذلك قدمه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا طالب علم يكفله احد الطيبين من الأغنياء فوقع هذا الغني في مخالفة أو منكر يخاف أن يواجهه بذلك لأنه لو واجهه لكان ذلك فيه قطع النوال وما يعطيه من العطاء وهذا دليل ضعف الايمان لان الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والذي قدر لك هذا الثري سيقدر لك غيره فانه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب احيانا يكون الانسان فقيرا ويعرف شيئا من المعروف وينكر شيئا من المنكر فيكون في يكون هذا الشخص الفقير يأخذ بعض الصدقات من بعض الاغنياء فيخاف أن يواجهه بما هو عليه من المنكر أو بما يقصر فيه من المعروف، لأنه يخشى على نفسه أن يقطع عنه أن يقطع عنه هذه الصدقة التي كان يعطيها هذا الغني، ولو فطن وتفقه لعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فابتداءا اخترنا هذا الكتاب لهذه الأهداف الإيمانية، ولابد من استحضار الأهداف والنيات. قبل بدء اي عمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما من طريق عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل من امرئ ما نوع فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فهلم نبدا هذه الرحله ان شاء الله عز وجل وانا انبه اخواني الى انه ابتداء ان شاء الله عز وجل ابتداء من الاسبوع القادم سيكون هناك درس في المواريث في هذا المسجد بين المغرب والعشاء لاخينا الدكتور حسن عبد الله ابو زهر وبعد العشاء ان شاء الله عز وجل سيكون هذا الدرس درس اليهد درس الصالحين بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن بدانا بعد المغرب هذا الاسبوع حتى ننبه عن الاخوه ولقاؤنا ان شاء الله عز وجل من الاسبوع القادم ما بين المغرب الى ما بعد العشاء نعم بين المغرب العشاء الى ما بعد العشاء ان شاء الله عز وجل من المؤلف مؤلف هذا الكتاب ولماذا سمى كتابه بهذا الاسم حقيقه حينما كنت اراجع ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى أحسست بصغار النفس ودناءة الهمة أمام هؤلاء الجبال من الأعلام من علمائنا رحمه الله تعالى إمام النووي رحمه الله تعالى اسمه يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي أو النواوي وأصله من نوا بلدة بحوران في دمشق أو في سوريا والنسبة إلى نوا نووي كما تقتضيه الأصول الصرفية فالاسم المقصور إذا كان ثلاثيا تقلب ألفه إلى واب ثم ينسب اليه فتقول في نوا نووي واما نواوي فهو نسب على غير قياس الا اذا اعتبرنا ان اصل الكلمه نواه وليس نوا كنيه الامام النووي رحمه الله تعالى ابو زكريا وجرت عاده العرب على مثل هذا النوع من الكنيه معلوم ان الامام النووي رحمه الله تعالى لم يتزوج وبالتالي فليس له ولد فكيف كني بأبي زكريا العرب تسمي أو تكن الولد أحياناً بأبيه وهذا كان معروفاً عند الناس إلى وقت قريب فإذا كان شخص مثلاً اسمه إبراهيم بن محمد يقال أبو محمد ينسب إلى أبيه أو يكنى بأبيه فالمعلوم أن يحيى عليه السلام كان ابن زكريا وليس العكس فلما كان اسم الامام النووي رحمه الله تعالى يحيى كان يكنى بابي زكريا تذكيرا للناس بيحيى عليه السلام وأبيه زكريا واما لقب الشيخ فهو محيي الدين وكان الإمام النووي رحمه الله تعالى يكره هذا اللقب تواضعا منه وأدبا وإنكارا لذاته ليس كما يفعله بعض طلاب العلم الآن الذين يخلعون على أنفسهم الألقاب الفخمه حينما تراجع بعض كلام الذهبي وهو يتحدث عن طلاب العلم تعجب من الذهبي رحمه الله تعالى في بعض تعليقاته على سير عنا بن يقول ورحمه الله من قال لست عالما ولا رأيت عالما وهذا قاله الذهبي رحمه الله تعالى يتمثله في نفسه فإذا كان الامام الذهبي يقول لا انا عالم ولا رايت عالما لست عالما ولا رأيت عالما فكيف يقال في من هو ادنى منه واقل منه العلامه فقيه العصر ونحو هذه الألقاب الفخمه التي ينزلها البعض على نفسه ويختارها لنفسه دون أن يخلعها عليه أحد حتى إن بعض من ترجم للامام النووي رحمه الله تعالى ذكر أنه رحمه الله كان يقول أنا خصيم من يلقبني بهذا اللقب يعني لا أسامحه فعلق بعضهم بأنه كان يستحق هذا اللقب فعلا بما أحيى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمات من بدع رحمه الله تعالى فاحيا الله عز وجل به دينه ونشر به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولد الإمام النووي رحمه الله تعالى عام واحد وثلاثين وستمائة من الهجرة وهو ما يقابل عام, عام اثنين وثلاثين ومائتين وألف من الميلاد وتوفي رحمه الله عام ست وسبعين وست من الهجرة الذي يوافق عام سبع وسبعين ومئتين وألف من الميلاد. كم كان عمر الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ كان عمره خمسا وأربعين سنة. وهو من هو في العلم والفقه والحديث؟ ظهرت بوادر الصلاح والنبوء على الإمام النووي رحمه الله تعالى منذ صغره فقد ذكر بعض من ترجم له أنه وهو صغير السن بينما كان طفلا وفي ليلة من ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان قام هذا الطفل مدهوشا او مندهشا يخبر ابويه بشيء راه في البيت قال اني رايت دنانيرا مضيئه تملا البيت فاستيقظ كل اهل البيت استيقظ ابوه وامه ومن كان في البيت وهم يتعجبون لا يرون شيئا من ذلك فعلموا انها كانت ليله القدر وأنه قد وفق لها على صغر سنه فكما قلنا قبل ذلك ليس كل من صلى في هذه الليلة ليس كل من قام في هذه الليلة قد أدرك ليلة القدر لأن العبرة ليست أن تشنها وإنما العبرة أن تقبل منك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه كم من الناس يأتون في ليلة السابع والعشرين يبكون ويولولون أحيانا كما نشاهد وبعضهم لا يصلي أصلا غير هذه الليلة قد تكون هذه الليلة حقا هي ليلة القدر ولكن الله سميع بصير عليم خبير هذا الذي يصنع هذا الصنيع ليس بعيدا على الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه من فضله بل ليس بعيدا على كرم الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه كما جاء في الحديث القوم لا يشقى بهم جلسهم ولكن لا يريق بمؤمنين يرجو رحمة الله أن يأتي في ليلة من الليالي ليشتهد فيها ويترك باقي الليالي فمن يخدع بل هذا الفعل يشبه صنيع اليهود الذين يفعلون ما يفعلون ثم يأتون إلى حائط البراق الذين يسمونه حائط المبكى وينهملون في الدمع والبكاء يظنون أنه بذلك يغفر لهم الشاهد أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد ظهرت عليه بعض علامات النبوغ والصلاح منذ الصغر. كان يكره ان يلعب مع الاطفال حتى لفت ذلك نظر بعض الصالحين في عصره ونبه اباه على ذلك فدفعه الى من يعلمه القران يذكر بعض من ترجم الامام النووي ان الاطفال اكرهوه يوما على اللعب تخيل معلوم ان اللعب عند الاطفال فطره وأنهم يحبون ذلك بطبيعتهم، بل إن بعض المعاصرين من علماء النفس يذكرون أن الولد إذا لم يلعب، فهذا دل على أن هناك مرضا بهذا الولد. تخيل أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر بعض من ترجم له أنه في ليلة أنه في يوم من الأيام أخذه الأطفال ليكرهوها على اللعب، فبكى لا يريد أن يلعب. فلما رأ أبوه هذه الأمور منه عزم على أن يجعله طالب علم منذ هذا السن الصغير ختم القرآن ورحل في طلب العلم ثم قدم دمشق بصحبة والده وكان عمره تسعة عشر سنة. وكان عمره تسع عشرة سنة فسكن المدرسة رواحية تأمل وبقي محو سنتين لا يضع جنبه على الأرض لا ينام وهذا عجيب وكان قوته درايه المدرسة يعني كان لا يأكل الخبز الذي يقدم له في المدرسة كالبسكوت الذي يقدم الان للأطفال هو لم يكن يأكل غير هذا الطعام في هذا الوقت حفظ التنبيه بل على الدقة حفظ التنبيه في خلال أربعة أشهر وحفظ كذلك ربع المهذب وذلك سنة ست وخمسين من الهجرة وكان يحضر في كل يوم اثني عشر درسا في الفقه والحديث واللغة والنحو والمتون وغير ذلك من العلوم الشرعية وظل يطلب العلم. عشرين عاما حتى فاق اقرانه وتقدم على جميع الطلبه وحصل فضل السبق في العلم والعمل درس الفقه واصوله والحديث وعلومه والنحو والصرف والتوحيد والمنطق وحج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا ونصف وصار إمام الشافعية في عصره ولو لم يكن للإمام, الش... للإمام النووي رحمه الله تعالى إلا كتاب المجموع الذي شرح فيه المهذب لكان كافيا دالا على قدره وعلمه حتى انه اثر عن بعض طلاب العلم انه كان يقول اجوع واشتر المجموع لما فيه من الفوائد الفقهيه النفيسه الغاليه تخيل ان الامام النووي رحمه الله تعالى في سن صغيره اصبح امام الشافعيه في عصره واصبح محقق المذهب في ذلك الوقت الذي يلفت النظر ايضا في شخصيه الإمام النووي رحمه الله تعالى الزهد والورع الذي وصل إلى مرحلة تثير العجب. تخيل أنه لم يكن يأكل الفاكهة قط، وكان غالب طعامه من الكعك والتين الحوراني الذي كان يأتي من عند أبيه. ولما سئل يوما لماذا لا تأكل الفاكهة قال لأنها تاتي غالبا من المزارع التي هي وقف على الايتام وأنا أخشى أن ألغ في أموال اليتام تخيل مع أنه لو اشتراها وأكلها فليس ذلك حراما وإنما كان يفعل ذلك تورعا رحمه الله كان الامام النووي رحمه الله تعالى لا ياكل الا مره في اليوم ولا يشرب الا شربه عند السحر ولم يتزوج وهذه امور حينما يقراها المرء يشعر بدناءه الهمه وصغار النفس في الحقيقه والامر قد يكون مبالغا فيه شيئا ما ولكن هذه من السنن المهجورة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات لقيمات يقمن صلبه أحدث طريقة الآن أحدث طريقة الآن فيما يسمى بالرجيم وأشهرها تلك التي صنف فيها بعضهم كتاب اسمه علم اللقيمات اخذه من خلال هذا الحديث هو أشهر كتاب الآن على شبكة المعلومات الإنترنت لماذا؟ لأنه لا يحرم الإنسان مما يريد أن يأكله وفي الوقت نفسه لا يؤثر عليه سلما ولا يستعمل أدوية كيميائية ولا نحو ذلك ما حجة هذا المصنف وقوام علم الكتاب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلما والمقصود أن الأمر أمر نفسي بمعنى أنك تعطي نفسك إيحان بأنك شبعت تكتفي من الطعام وهذا الاسلوب في الحقيقه من انجح الاساليب وهو الذي يسمى بلغه العصر بالرضا المؤجل لا تاكل حتى تشبع ومع ذلك اقول ان هذا الذي ورد عن المم النووي رحمه الله تعالى من ترك الزواج وقله الطعام بهذه السوره مع قلة النوم الذي تركه سنتين قد يرى فيه البعض اقتداء وقدوة وهذا لا ينصح به لماذا اننا مع ما نراه من علون همة وصدق عزيمة إلا أننا دائما نردد على أن أحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم ويأكل ويصوم ويتزوج النساء صلى الله عليه وسلم وأذكر الآن هذا التعليق النفيس للإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يترجم للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقد أورد حديث الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو، وقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يصوم كل يوم ويقوم الليل كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر قال يا رسول الله زدني إني أطيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهرين عفوا في عشرين حتى نزل به إلى سبع وفي رواية إلى ثلاث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه في أقل من سبع أو في أقل من ثلاث تخيل أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما أصبح شيخا كبير السن قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ولماذا أصلا كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يحافظ على هذا العمل مع كبر السن مع أنه كان يفعل نافلة لماذا لم يخفف عن نفسه مع كبر السن ويقلل من صومه لماذا لماذا لم يقلل في قراءته في قيام الليل مع أنه كان يفعل نافلة والجواب لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكرهون أن يبدلوا ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يبدلوا ما راه النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال الإمام الذهبي رحمه الله وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى ثلاث نيال يمكن أن نرجع إلى هذا النص في ترجمة الصحابية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام الذهبي لكني أريد فقط أن نأخذ العبرة وأن نتدبر في قاله الذهبي رحمه الله نعم في سير على من بلد نعم قال وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله الى ثلاث نياب ونهاه ان يقراه في اقل من ثلاث وهذا كان في الذي نزل من القران يعني لم يكن القران كله قد نزل ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القران فاقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث في أقل من ثلاث فما فقها ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك قد يقول قائل فإن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يختم القرآن كل ليله نقول هذا اجتهاده رضي الله تعالى عنه وقد يحدث ذلك ويخفف القرآن على بعض الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح البخاري عن داود عليه السلام أنه خفت عليه القراءة حتى إنه كان يقرأ الزبور في الوقت الذي يسرج فيه له لجام الدابه تخيل هذا الوقت يسير ومع ذلك كان يقرأ الزبور كله في هذه الفترة اليسير لكننا نتحدث عن المنهج الذي يكون للناس يتبعونه ويسيرون عليه ولا يشعر الانسان معه بالتقصير ولا أنه فات درجه السابق درجة السابقين يقول ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك ولو تلا ورتل في اسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا خذ هذا المنهج من الامام الذهبي رحمه الله تعالى واسمعه جيدا يقول ولو تلا ورتل في اسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا فالدين يصر فوالله ان ترتيل سبع القران في تهدد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد مع الاذكار الماثوره الثابته والقول عند النوم واليقظة يعني أذكر الصباح والمساء أو أذكر النوم والاستيقاظ ودبرا المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله تعالى مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقه وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين فإن سائر ذلك مطلوب يقول مرة أخرى يقول فوالله إن ترطين سبع القرآن في تهاجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاجتغال به مخلصا لله مع الامر بالمعروف وارشاد الجاهل وتعليمه وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع اداء الفرائض في الجماعه بخشوع وطمانينه وانكسار وايمان مع اداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقه وصلة الرحم والتواضع والاخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولما قاموا اصحاب اليمين واولياء الله المتقين فان سائر ذلك مطلوب يعني كل ذلك يطلب فمتى تشاغل العابد بخطمة في كل يوم فقد خالف الحنيفيه السمحه ولم ينهض باكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه يعني الامام الذهبي رحمه الله يقول لو ان الانسان كان همه ان يختم القران في كل ليله سياتي في النهار متعبا لا يستطيع ان يقوم بما ذكرنا من الانشغال بطلب العلم وتعليم الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصله الارحام وصلاة الفراء في جماعه والمحافظه على صلاه النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد لانه سيكون نائما اصلا في وقت الضحى فيفوته هذه الصلاه واضح نعم يقول هذا السيد العابد الصاحب يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وما زال يناقصه حتى قال له صُم يوما وأفطر يوما صوم أخي داود عليه السلام وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وأمر صلى الله عليه وسلم بنوم قسط من الليل وقال ولكني أقوم وأنام وأصوم وافطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رضب عن سنتي فليس مني قال وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم وترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويرقد ويأخذ برخصه في ذلك فبلغه أن بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في بعض الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في العبادة حتى يقوم الليل كله فقال صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام ينكرون علي والله إني لا لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه صلى الله عليه وسلم يعني ليس معنى انني انام احيانا ليس معنى انني افطر احيانا انني بذلك اترك سبيل السابقين ابدا انما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ان العبره ليست بكثره العباده وان كانت كثره العباده, وإن كانت كثرة العبادة مطلوبه وإنما العبرة بما في القلب مع صحة العمل والاجتهاد فيه وأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أنه يشرع فلو أنه صلى الله عليه وسلم صام كل يوم وقام الليل كله لظن الناس أن هذا هو الذي يجوز أو هذا هو الذي ينبغي والذي يفعل أقل من ذلك مقصر فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ما, يمكنه ما يمكن فعله لكل إنسان قال لكني أقوم وأنام واصوم وأفطر وأتزوج النساء وأأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وكل من لم يلزم نفسه في تعبده واوراده بالسنة النبوية يندم وترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنه نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها فنهى عن سرد الصوم ونهى عن المصال وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير ونهى عن العزبة للمستطيع ونهى عن ترك اللحم الى غير ذلك من الأوامر والنواهي فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وإنما قلته لأن بعض الإخوة يقول أننا لا أتزوج لماذا يقول لمَ من رحمه الله شيخ نسم تامية رحمه الله تعالى لم يتزوج فلماذا أتزوج أنا أليست أن هذه طريقة الصالحين نقول أحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل هذا الذي يثم بالثمرة أو قبل هذه الأحداث التي مضت أنكر بعض الإخوة ما كان يقوم به بعض الدعاه من الجهر بالحق والصدع به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى رسل أحدهم رسالة إلى أحد طلاب العلم الذين ينتهجون هذا النهج فقال له هدي السلف ثم ذكر ما ورده الذهبي في ترجمة بعض السلف يقول قيل لأبي علي الدغولي لما لا تقنط في صلاه الفجر فقال لراحه الجسد وسنة اهل البلد ومدارات الاهل والولد ماذا تفهم من هذه الرساله ان بعض السلف كان يترك احيانا بعض السنن مداراه للناس فارسل اليه طالب العلم اما بعد فان احسن الهدي هدي الانبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيب. فلذلك لا ينبغي ان يغتر ببعض الاحوال فكل يؤخذ منه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان الامام النووي رحمه الله تعالى كان قد اخذ مذهبا في الزهد شدد فيه على نفسه رحمه الله تعالى وانشغل بالعلم أيما انشغال ولو أن الذي يقول أنا أفعلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في ترك الزواج كان على مثل جادته في طلب العلم والانشغال به أو كان على مثل ما فعله شيخ الدسالم تيميه رحمه الله تعالى من الانشغال بالجهاد جهاد العلم وجهاد الأعداء فإن الإمام شيخ الدسالم تيميه رحمه الله كان مجاهدا في سبيل الله وفي الوقت نفسه كان مجاهدا لاهل البدع كما أنه كان مصنفاً كان معلماً كان منشغلاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أن أحد طلاب العلم فعل مثلما فعل شيخ السلام تامية نقول انه معذور لا نقول إنه معجور لأن, لأن الأجر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول معذور انشغل اما أما أن يقول انني أتركه الزواج كما فعل الممنوه شيخ السلام تامية نقول له خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الهدي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الامام الأسنوي رحمه الله تعالى كان رحمه الله يعني النووي على جانب كبير من العمل والزهد والصبر على خشونه العيش وكان لا ياكل الا اكله واحده في اليوم والليله بعد عشاء بعد عشاء الاخره ولا يشرب الا شربه واحده عند السحر ولم يتزوج وكان كثير السهر في العبادة والتصنيف آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يواجه به الملوك رحمه الله تعالى حينما تتأمل رسائل الإمام النووي إلى الملك الظاهر وإلى غيره من الملوك ترى صدعه بالحق وشدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع رفقه بمن يخاطبه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا لعل يتذكر او يخشى ومع ذلك كان يواجه بالرفض وبرد العنيف الا انه لم يترك هذا النهج نهج الصالحين كان الظاهر الملك الظاهر يحدث من كان قريبا منه بانه كان يخاف امام النووي ويرهبه وهذا والله سبيل الصالحين من خاف الله سبحانه وتعالى خوف الله منه كل شيء ومن خاف الناس خوفه الله من كل شيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج التلمذي وغيره بإسناد حسن من حديث أم المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنه من التمس رد الله في سخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن التمس رضا الناس رضا الناس في صحة الله وكله الله من الناس تولى الامام النووي رحمه الله تعالى دار الحديث الاشرفيه بعد ابي شامه تلميذ الشاطبي سنه خمس وستين 600 فلم ياخذ من معلوماتها شيئا يعني لم يأخذ من اجلها شيئا الى ان توفي وكان يلبس ثوبا قطنا وعمامه سختيانية وكان في لحيته شعارات بيض عليه سكينه ومقار في البحث مع الفقهاء من أشهر مصنفاته المجموع كما ذكرنا والأربعون النووية والإرشاد في أصول الحديث أو في علوم الحديث والمنهج لشرح صحيح مسلم المشهور توفي عند أهله بنوى في الثلث الأخير من الليل ليلة الأربعاء 24 من رجب سنة 76 وسبعين 600 ودفن من الغد وبعده فاسم هذا الكتاب رياض الصالحين ولا شك أن روضة الصالحين أي جنتهم في الاجتماع حول كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وأيضا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته في من يحضرون أمثال هذه المجالس التي يعتنى فيها بالكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى قال فاني أشهدكم أني قد غفرت لهم فأي مجلس أفضل من هذا المجلس وأي روضة أفضل وأي نعيم أفضل من هذا النعيم أن تجلس مجلسا تغشاك فيه الرحمة وتتنزل عليك السكينة ثم يغفر لك بعد هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يكون في يكون لهم هذا الأجر كله إن شاء الله عز وجل وأنا أنبه إلى أن هناك حديثا اشتهر على أنسنة بعض الناس قد يظن أنه سبب تسمية هذا الحديث وهو الحديث الذي فيه إذا مررتم برياض الجنة فرتعوا. قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي في الشعب من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وله روايه اخرى اخرجها الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل وما حنق الذكر وما رياض الجنه قال حنق العلم في الاولى قال حنق الذكر وفي الثانيه في روايه الطبراني من حديث ابن عباس قال حنق العلم وهي ايضا روايه ضعيف وهناك روايه ثالثه قيل وما رياض الجنه قال المساجد ومن رتع قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه الرواية قد أخرجها الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهي أيضا رواية ضايفة فالحديث بكل طرقه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقول بعض طلاب العلم فلماذا لا تجمع هذه الطرق بعضها إلى بعض ويكون الحديث حسنًا ل... لأن الحديث قد جاء من غير طريق فنقول ليس كل حديث ضعيف تعدد الطرق يكون حسنا ليس كل حديث ضعيف تعدد الطرق يكون حديثا حسنا لأن الضعف أحيانا يكون ضعفا شديدا يعني الضعف أحيانا يكون ضعفا شديدا فهذا الضعف الشديد لا ينجبر بمجموع الطرق فهذا الضعف الشديد لا ينجبر بمجموع الطرق نعم ثم نقرا ان شاء الله عز وجل مقدمه المؤلف وفي الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل نبدا مع ابواب هذا الحديث قال الامام النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار بدا المصنف رحمه الله تعالى بالبسمله والحمد وهذه طريقه الكتاب العزيز فان الله سبحانه وتعالى بدا كتابه بالبسمله والحمد اول مصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار هناك احاديث وردت في فضل البدايه بالبسمله وبالحمد وبالتشهد وهذه, وهذه الاحاديث لا تخلو من مقال فلذلك نقول ان هذه البدايه توافق ما جاء في القرآن من جهة وتوافق ما جاء في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رساله إلى هرق بدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار والتكوير رد الشيء على الشيء ومنه كور العمامة أي لفها بعضها على بعض مكور الليل على النهار تذكره لاول القلوب والابصار وتبصره لذوي الالباب والاعتبار الذي ايقظ من قلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وكل كلمه في الحقيقه من كلام الامام النووي رحمه الله تحتاج الى وقفه فلذلك يعني سنذكر بعض اللمحات والاشارات حتى لا نطيل مع هذه المقدمه فقوله تذكره لاول القلوب والابصار وتبصره لدول ألباب والاعتبار يفيد أن هذا التكوير للليل على النهار وهذا التعاقب ليس لمجرد أن تنظر إليها فقط وإنما لتأخذ منها العبرة كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بعض الناس يقفون أمام بعض الظاهر الكونية يعني حينما تراجع مثلا ما كان يحدث أو ما كان يعرض في برنامج العلم والإيمان طول البرنامج يفسر لك ما يحدث من بعض الظواهر الكونية في النيازك والشهب وحياة بعض الحيوانات وكذا وكذا جميل وبعد ما الذي نستفيده من ذلك هناك حلقة مفقوده هذه الحلقة مرقودة أن هذه الأشياء جعلت دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى وزيادة لإيمان المؤمنين وليعلم هؤلاء المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا كله عبثة لم يخلق هذا كله عبثة وإنما لزيادة الإيمان في قلوب الموحدين ولردع هذه الشبهات عند الكفره والملحدين وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وأن يعيدهم ويبعثهم ويحاسبهم الذي ايقظ من خلقه الذي ايقظ من قلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار كان الناس كلهم في غفله وفي نوم وايقظ الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده كما قال سبحانه او من كان ميتا ليس في غفله فقط وانما ميتا ليس من مات في اصطلاح بميت انما الميت ميت الاحياء قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين جعل اول المنازل منزله اليقظه كان الانسان في غفله وفي نوم فيبدا طريق الهدايه ويبدا مدارج السالكين بمنزله اليقظه من فوق ينتبه نعم الذي ايقظ من قلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإذامة الافكار وشغلهم بمراقبته لا بمراقبه الخلق ليس هم الواحد منهم ان يرضي الناس ليس هم الواحد منهم ان ينظر في راي عام وانما همه فقط مراقبه الله عز وجل ووالله ان اسعد الناس من راقب الله سبحانه وتعالى ومن راقب الناس مات هما وغما ما معنى من راقب الناس مات هما وغما ان احسن الناس اليه او مدحوه سر وفرح واما اذا ساء الناس او, أو, أو ذموه فانه يحزن ويمتن وهمه في كل وقت وحين ان يرضي الناس فاذا فعل فعلا خالف اهواء الناس وقالوا فيه ما قالوا يغضب ويحزن ما لهذا خلقنا ولا بهذا امنا نما امنا ان نرضي الله سبحانه وتعالى في كل وقت رضي الناس سخط الناس لا تهتم لا تهتم وامضي علاجات الطريق والا فان الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يلتفتون إلى قول الناس قيل عنهم مجانين وقيل عنهم سفهاء وقيل عنهم ما قيل ومع ذلك كانوا يلتمسون رضا الله سبحانه وتعالى فإذا كان الأنبياء خير الناس فإذا كان الأنبياء خير الناس قيل فيهم ما قد خيل وصبروا ومضوا على الطريق فكيف من بعدهم ولذلك نكرر إن رضا الناس غاية لا تدرك إن رضا الناس غاية لا تدرك ليس لأنها غاية جليلة بل هي غاية حقيرة لا ينبغي أن يلتفت أحد اليه ولا نعلم أحدا في تاريخ هذا الدين الذي شرفنا الله بالانتساب إليه كان حريصا على إرضاء الناس إلا المنافقين قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء همه أن يرضي كل الأطراف إذا جلس مع الصالحين أظهر الصلاح وأرض الصالحين وإذا جلس مع الفاسقين كان يتحدث من لسانهم ونهجاتهم يريد أن يتنزل على هواهم وهكذا عفو عفو. يقول وشغلهم بمراقلته وإدامة الأفكار وملازمة للتعاذ وللدكار ووفقهم للدأب على طاعته يعني الاستمرار ليست العمرة أن في وقت من الأوقات ثم تفتر ووفقهم للدأب على طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار تغاير الأحوال يعني أن الناس قد يثبتون على الطاعة في وقت دون وقت شخص من أشخاص الله سبحانه وتعالى يوفق لطاعته في وقت كان فيه فقيرا بمجرد أن تتسع الدنيا عليه ينسى ما كان عليه لماذا؟ لأنه خلاص استغنى الله استغنى كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى ذلك دائما ما تجد هذا الامر في العصر الذي نعيش فيه قلما تجد من يحافظ على صلوات الجماعه والدروس العلميه ممن اتاه الله عز وجل ما لا نوسع عليهم في هذا الباب يعني مثلا لا تجد شخصا من اصحاب المليارات يعني قديما كان يقال ملايين الان ملايين اصبحت هذه الارقام قليله لكن اصحاب المليارات مثلا ويكون اصلا في وقت النقاط كلا الصالحين لا تجد واحدا من هؤلاء يحضر مجلس علم ولا يحافظ على الصلاة الجماعة والناس يعذرونه يعني أعانه الله لماذا مشغول مع أنه أحوج, إلى غيره من, غيره أحوج من غيره إلى هذه المجالس هو من غيره إلى هذه المجالس لماذا لأنه مشغول بالدنيا أكلت قلبه والإيمان الذي في قلبه إلا ما رحم الله نعم يقول المحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار والأطوار معناها الانتقال من حالة إلى حالة تغير في الخلق يعني هناك من يحافظ في سن على الطاعة والأذكار في سن صغيرة يكبر ينسى ذلك قبل الزواج كان ما شاء الله محافظا على الصيام وقيام الليل بعد الزواج نسي كل ذلك يقول المحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأسках وليس معنى أبلغ الحمد. إلا أجمله فإنه لا يريد أنني أحمده كل الحمد فإنه لا يستطيع ذلك أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل سبحانك لا احصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك أحمده أبلغ حمد وأسكاه وأشمله وأنماه, وأشمل وأشمله وانماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله والخله اعظم من المحبه والخله اعظم من المحبه لان معناها ان محبه الله تخللت جميع قلبك فلم يعد في قلبك غير الله ولذلك كان ابراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لم يبق في قلبه حب لارض ولا, ولا امراه ولا ولد دليل محبته لله سبحانه وتعالى وتفضيله لهذه المحبة على أرضه أنه هاجر أرضه التي ولد فيها وقال إني مهاجر للأربي سهدين ودليل محبته لله سبحانه وتعالى وتفضيل هذه المحبة لله على, على زوجه وولده أنه ترك زوجه هاجر وولده إسماعيل ما حبه لهما عند البيت العتيق ليس ذلك فقط بل بلغ اعلى مراتب الخله حينما اوحي اليه في المنام ان يذبح ولده فاراد ان يفعل ذلك امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى ولولا ان الله ناداه لفعل ذلك امتثالا لامر الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الصفه هو حبيب الرحمن وخليل الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت ابا بكر قليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليل الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هذا استدلال حسب من الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته لماذا؟ لأنه أراد أن يقول غاية الخلق كلهم عبادة الله سبحانه وتعالى والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنه غاية أن أبحث عما يحبه الله ويرضاه تأمل فلا ينبغي أن تنشغل عما خلقت له بما خلق لك بمعنى قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُوا أَيُطْعِمُونَ عامة الناس ينشغلون بقضية الرزق والطعام ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول لك أنا خلقتك للعبادة ما خلقتك لتتعم في هذه المسائل سيأتيك رزقك بقدره سبحانه وتعالى الذي قدره الله لك فلا ينبغي أن تنشغل بالرزق عن طاعة الله ولكن يعني هذا أن تترك الغلوب في الأخذ بالأسباب فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك ما قدر لك فلا ينبغي أن تنافس أهل الدنيا في دنياهم ما دم تتوقن بأنه قدر سيأتيك وهذا تصريح يقول الإمام النووي وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حضوذ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد دار النفاذ يعني ستفنى لا محل إخلاب يعني لن تخلد فيه ومركب عبور لا منزل حبور مركب عبور يعني تركبها لتكون موصلة لك إلى الدار الاخره ولا منزل حبور يعني ليست دار سعادة وسرور ولذلك يا إخواني لا يمكن أبدا أن تتم لأحد في هذه الدنيا سعادة لا يمكن والله لو كان أغنى الاغنياء وفي أعلى مستوى من الرفاهية هذه الدنيا دار نكد مهما حدث فيها من السرور والسعادة لا بد أن يعقب ذلك نكد تشتري مثلا سيارة وتسعد بها وتفرح بها ثم تفاجأ ببعض العيوب فيها تتزوج فتاة وتراها أجمل الناس أجمل النساء في عليك ثم تفاجأ بأن هناك من هي أجمل منها إذا لم تكن غاضا للبصر فتتنغص في عيشك ترزق بولد فترى هذا الولد حسنا ثم تنغص بأن هذا الولد فيه عيب كذا وكذا وهكذا الدنيا لا تجد فيها شيئا يسر إلا واعقبه ما ينكده قال الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد والدي وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد نعم ومشرع انفصام لا موطن دوام تأمل هذه الاستعارات مركب مركب عبور كأنه جعل هذه الدنيا كذابه تركبها لتصل إلى ما بعده ثم قال ومشرع و و ومشرع انفصام المشرع هو المجرى الماء يقول لا تظن أنك ستصل إلى في النهاية إلى النهر الواسع ابدا بل لابد أن القطع هذا الماء تنقطع هذه الحياه الدنيا ومشرع انفصام لا موطن دوام فلهذا كان الايقاظ من أهلها يعني الأخيار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 فجعلناها حصيدا كأن لم ترن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والايات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا, نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا جعلوها لجة, لجة المكان الذي فيه الماء أو المخاض، فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقه تأمل يعني العباد الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى هم الذين نظروا لهذه الدنيا فعلموا أنها يعني لا تصلح للاستقرار والدوام فلذلك شمروا عن ساعد الجد وعن ساق المضي ومضوا وتركوه جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنان فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والابصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه واصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين سلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر النبيين قال الله تعالى وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وأنه قال من دع إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ليس من حمر يعني الحمر جمع حمار وإنما بإسكان الميم من حمر النعم فرأيت أن أجمع مختصرا يقول الإمام النووي فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيح وهذه الجملة من الإمام النووي فيها نوع من التزوز فانه سيظهر ان شاء الله ان في رياض الصالحين بعض الاحاديث الضعيفه وسبب هذا الذي حدث للامام النووي رحمه الله تعالى من انه ذكر هذه الاحاديث ثم نبه عليها بالصحه انه اعتمد في ذلك على تصحيح الامام الترمذي رحمه الله تعالى لبعض الأحاديث وعلى سكوت الإمام ابي رحمه الله تعالى عن بعض الأحاديث ومعلوم أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته أن الإمام الترمذي عنده نوع من التساهل في التصحيح وكذلك أبو داود رحمه الله تعالى حينما يسكت عن حديث فليس معناه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ليس معناه أنه سكت عنه رضا بهذا الحديث وأنه صار حديثا صحيحا وإنما أراد أنه ضعيف ولكن ليس ضعفه شديدا وهذا ليس في كل الاحوال ولكن في بعض الاحوال ولذلك قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى لو ان الامام النووي رحمه الله بما اوتيه من علم في الحديث راجع هذه الاحاديث بنفسه لما وضع هذه الاحاديث الضعيفه وانما اعتمد على تصحيح من قبله من الائمه كالامام الترمذي وسكوت الامام أبي داود رحمه الله على الجميع يقول فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مجتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس كلمة رياضة تستعمل مع النفوس لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقوي بدنه أو يصحح جسمه فإنه يلعب الرياضه واصل الرياضه من التدريب بمعنى الرياضه لفظ عام يستعمل في تدريب الدواب ورياضتها وفي تدريب البدن وصحته وفي تدريب النفس بمعنى ان الدواب في اول عهدك بها تكون نافره لا تقبل ابدا ان تسمع أن تسمع كلامك او ان تطيعك فيما تاخذه إليه واضح فتحتاج الى ترويضها يعني نحن نرى في بعض مشاهد السيرك اسدا يقف على قدميه وفينا يفعل ذلك وقرضا يلبس البذله ويفعل ما يمره به مدربه كل ذلك ياتي مع الترويض كذلك البدن لو روضته فانه يتغير حاله من حال الى حال ونفسك كذلك النفس اماره بالسوء النفس تحب الشهوات وتكره الطاعات فاذا التزمت بهذه السنن روضت بذلك نفسك وطوعتها لله سبحانه وتعالى فاصبحت تجد منها ما يحملك على الخير لا ما يمنعك منه يقول من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الاخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانه الجوارح وازاله عجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين والتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات قد أشرنا إلى هذا المعنى مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بايات كريمات واوشح يعني أزين ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم وهل يختلف أحد في أن متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم جواب نعم درى بعض المحدثين على أن المتفق عليه وما رواه الإمام أحمد مع البخاري ومسلم نعم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات وأنا سائل اخا إن تفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له والبشايخه وأحبابه وسائر المسلمين وأن ينفعنا بهذا الكتاب أجمعين وأن يوفقنا للدوام على درسه والانتفاع به إنه حسبنا ونعم الوكيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول السائل هل ما يحدث الآن في بلاد المسلمين صحوة نتيجة انتشار الدعوة إلى الله أم أنه كيد ومكر من أعداء الدين ما تفسيركم لهذه الأحداث وما واجبنا تجاه إخواننا في ليبيا ولما لم يهتم الدعاه في مصر بأمر إخواننا في ليبيا في دون وجزاك والنخيل اعلمك ذا أن أصل الذي حدث يعني يحتاج إلى شرح طويل, إلى شرح طويل ولكن في بدايات هذه الاحداث والمظاهرات كنا نلبي اخواننا الى ان اصل الشباب الذين خرجوا في بدايه هذه المظاهرات لم يخرجوا للدين لم يخرجوا للدين وانما خرجوا لامور تتعلق كما قلنا بالاحوال أحوال الظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي الذي اصاب الناس ولذلك كنا ننكر على من يقول انهم خوارج لماذا لانه حتى يقال عنهم انهم خوارج لا بد من توفر أمرين الأمر الأول أن يكون لهم قوة ومنع والأمر الثاني أن يكون لهم تأويل شرعي فلم يكن لهم قوة ولا منع ولم يكن لهم تأويل شرعي فضلا عن أن الذي يقول إنهم خوارج يقال له إن ولي أمرك الذي تقول إنهم خرجوا عليه قد أقسم على احترام الدستور الذي ينص على حرية المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات فهم يرون أن ذلك جائز لا كراهة فيه واضح فهذا الأمر لا ينبغي قلت لإخواني لا ينبغي أن نشارك فيه مع ما حدث في بدايته ونحن ذلك أن مظاهرات وأن اختلف فيها العلماء فالصحيح من أقوالهم أنها لا تجدي في تحقيق المصالح الشرعيه نعم تجدي في تحقيق المصالح الدنيوية وهذا الذي حدث ويحدث في الغرب بناء على مذهب الديمقراطيه ونحن ذلك لكن في تحقيق المصالح الشرعية هذا الأسلوب لا ينفع ولذلك معشر الإخوة لم يقل أحد منهم فيما علمنا إننا نريد تطبيق الشريع لم يقل أحد منهم في قلب الأحداث إننا نريد أن نفك حصار إخواننا في غزة لم يقل أحد منهم في قلب الأحداث إننا نريد أن نساعد إخواننا في العراق أو في فلسطين أو نحو ذلك إنما كان التركيز على تنحية النظام على الظلم الاجتماعي الظلم الاقتصادي الذي حصل للناس بعد هذه المظاهرات قد يقول قائل: ربحنا ولم نخسر لماذا أنت الآن تجلس في هذا المجلس كنت ممنوعا منها الدعاء انتشر في البقاع صحيح ولكن انظر إلى الجانب الآخر فإن المسلم ينبغي أن يكون فطنا حذرا لا يستبق في الحكم على الأحداث الجانب الآخر أنه بعد أن كان امرا مستقرا أن المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية وأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد هذا الأمر كنا نريد فيما مضى ولازمنا نؤكد على أننا نريد أن, أن نحكم شرع الله عز وجل وأن نحذف من هذا الدستور ما يخالفه ما الذي يحدث الآن؟ يحدث الآن حمهمات و... وأحاديث في بعض الأوسط السياسية وخاصة من النصارى بأنهم يريدون حفف المادة الثانية من الدستور واضح؟ والكنيسة تهادن وتتكلم بصورة خبيثة نحن لن نتكلم في هذا الموضوع الآن لماذا لم يتكلموا في هذا الموضوع الآن؟ لأن المعركة لم تحن بعد هذه التعديلات التي تمت في الدستور لثمانية مواد هذه التعديلات ليست تعديلات نهائية هذا الدستور سيلغى جملة وتفصيلا بعد ستة أشهر وبعد ستة أشهر سيقدم دستور جديد للاستفتاء تخيل لو أنهم حذفوا المادة الثانية من هذا الدستور وابقوا المادة الأولى والثالثة التي تنص في المادة الأولى على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس الموطنة والمادة الثانية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده وأنه هو مصدر السلطات تخيل لو بقيت هاتان المادتان وحذفت المادة الثانية ليس ذلك فقط بل وضعوا في هذا الدستور مرغبات للتصويت عليه مثلا لو أن الشاب بلغ سن 20 أو الخمسة والعشرين فإن الدولة هذا سينص عليه مثلا في الدستور فإن الدولة ستقدم له شقه بتسهيلات عالية واضح وكما حدث في مثلا في وزارة العمل في السعودية هناك قرار أو نص قرار سيخرج بعد قليل بأن أقل راتب في المملكة سيكون أربعة آلاف ريال واضح فهم نصوا في الدستور على أن أقل راتب للموظفين في, في مصر سيكون مثلا أربعة آلاف جنيه مثلا واضح ثم نزلوا هذا الدستور الاستفتاء. الناس بوضعهم الحالي سيصوتون عليهم القبول عن الرفض، بالقبول، بالقبول لماذا؟ لأنه سيرفع حالتهم الاقتصاديه ويغيرها واضح قضية الدين عند الناس الآن لم تستقر بعد، ولذلك كنا نقول ولا زلنا من العجيب أن بعض الناس يريد قطف ثمرة لم يبذل بذرتها، يعني الذين يحلمون الآن أننا غدا سنحكم الشريعة. وأننا غدلا سنقيم دولة الإسلامية وكذا وكذا واضح وهل كنت تتكلم قبل ذلك عن تحكيم الشريعة في مضى من الأيام حتى تجني هذه الثمرة كان الذي يتكلم عن تحكيم الشريعة حتى بين إخوانه يقال عنه إنه يعني متشدد إنه خرج عن بدنا أهل السنة والجماعة وبعضهم يصفه بأنه من الخوارج واضح الآن الآن تريد أنت يا من كنت تنكر على من يتكلم في قضية تحكيم الشريعة بالأمس تريد الآن أن تحكم الناس بالشرع، الناس لم يفهموا قضية تحكيم الشريعه بعد، ولا ينبغي أن نستغل الظروف فجأة. الآن هناك سقف المطالب يرتفع، فلنرفع نحن سقف المطالب. ليس هذا الطريق، ولا والله أنظروا إلى الأمر نظرة متشائمة، لما أقول إن الله جعل لكل شيء قدرة وجعل لكل شيء سببا فينبغي باغي ان ناخذها بالاسباب وان كان الله على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل انما اريد ان الفت النظر الى هذه المسائل فقط قضيه الولاء والبراء تموت الان قضية الولاء والبراء تموت الآن هل انت تتخيل يعني مثلا منذ بدات هذه المظاهرات الى الان هل سمعت احدا يتناول عقيده الولاء والبراء مثلا في خطبه جمعه او في قناه فضائيه هل سمعت بكل صراحه لم يحدث للاسف لماذا لم يحدث لاننا في وقت يعني النصارى اظهروا فيه للناس المحبه والموده والنغمه التي تعلو وترتفع الان اخواننا احبابنا موده نحن والله لا نريد ان نهدر حقوق هؤلاء النصارى من اهل الذمه ما دام مستقيمين على العهد والذمة لكن ليس معنى هذا ان نبيع ديننا او أن نتنازل عن عقيدتنا هم اعداؤنا رضينا ما بين ومع ذلك نتعامل معهم بالبر وبالإخصاد وبالاحسان وبالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والمعروف الحسنة ولكن بكل أسف ترى ما يحدث منهم الآن الآن ستعاد سيعاد بناء كنيسه تطفيح بكل قوة والآن على مواقع الإنترنت يشتم المسلمون ويصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن بأنه رسول الشيطان على مواقع الأقبار المتحدون وإلى الآن لا يزال في المكلاب محمد صلى الله عليه وسلم موضوعا على شبكة المعلومات لم يعتذر عن شيء من ذلك وإلى الآن لا تزال أختنا كاميليا يا شحات والأخت وفاء قسطنطين الله أعلم بما صارت إليه وغير ذلك من الأخوات لا يزالنا إلى الآن في قلب الكنيسه إما في قبورها وإما يعذبنا فيها إلى الآن ما سمعنا أن تقدم في مثل هذه المسائل فذلك الأمر ينبغي أن ينظر إليه بحذر لم يتغير شيء إلى الآن يدعو إلى مزيد من الفرح، إنما لا شك أن هناك الأمل، ولا ينبغي أبداً لأحد أن يئس، لكننا نقول لا ينبغي أن تسرع في الفرح، فإن فرحنا الحقيقي، واليا في اليوم الذي نحكم فيه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن لا نريد أن نحكم الناس، وإنما نريد أن نحكم بما أنزله رب الناس سبحانه وتعالى. يقول وما واجبنا تجاه إخواننا في ليبيا، هذا أكبر دليل على أن المسألة لم تكن للدين. بمجرد أن بدأت بعض المطالب تتحقق نسينا إخواننا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا ولا يتحدث أحد عنهم واضح مع أن المؤمنين كما وصف الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الوحي كما كنا نقنط في الصلوات أيام هذه المظاهرات نسأل الله أن ينصرنا ونحن في الأصل لم نكن نخوض جهادا في سبيل الله واضح فلماذا لا نقنط الآن أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن إخوان المستضعفين في ليبيا أنت ترى والله فيما يحدث في ليبيا غير ما تراه في مصر يعني أيام الأحداث في مصر تحيا مصر الأعلام المصرية حينما تنظر إلى المشاهد التي تجري في ليبيا لا تسمع الا الله أكبر لا إله الا الله الحمد لله هذه الكلمات التي تنم عن دين أصلا عند هؤلاء واضح ولا يخفى أن القذافي قد أظهر ما أظهر من أفعال الكفر واضح وأنه لو خرج عليه أهل ليبيا بما أظهر من أفعال الكفر لكان ذلك جائزا والأمر في ليبيا قد يختلف عن مصر في بعض الأشياء واضح فلذلك كل الدعم ينبغي أن يكون لإخواننا في ليبيا الآن إن استطعنا بالدعاء وإن استطعنا بالمال أو بالدواء بما نستطيعه ليس لإخواننا في ليبيا فقط بل لكل إخوان المصدعفين في كل مكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن, عن, عن هذه الأمة هذه الغمة وأن يكشف عننا الكرب إنه حسبنا ونعم الوكيل وعذرا لهذه القالة سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بنا ونبه مرة أخرى أو للمرة الأخيرة إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون درس الموريث بين المغرب والعشاء وبعد العشاء سيكون لقاؤنا مع رياض الصالحين